نسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا البيت الطاهر أن يجمعنا هناك في مستقر رحمته إنه ولي ذلك والقادر عليه هناك تنبيه قبل البداية بارك الله فيكم زاد الله طلبة العلم حرصا ولكن زاكم الله خير حاولوا أن الوقت الذي تقرأ فيه الحزب بعدوا شوية رجاء يعني توخروا خليهم تيسلوا الحزب ثم ليتقدم نفهم ما نعاوش نكرروا هذه المسألة كل مرة بس نبدأنا نتكلموا في هذا الموضوع هذا المنضوع منتهي الله يزيكم بخير دفعا للفتنة طبعا سلامة لنا ولكم بعدوا تيسلوا ثم ليقترب الإنسان ولا بأس أنه ممكن يعلم إلى الجبكري يحط واحد شيء ليجوز لأنه طالب علم هذا ما فالمكان أحق به مدام أنه سابق له ولكن ليس يحط لي شيء واحد وفي ذلك فله المتنافس التنبيه الثاني قبل الشروع وهو أن في الحصة الماضية ما أحببت أن أؤخره إلى الذي بعده هو أن أحد الأخوة الله خيرا وأحسن الله إليه وهكذا يكون طلبة العلم يعني مما تقر به العين ويفرح طبعا به الإنسان عندما يكون التنبيه بذلك الأسلوب تلك الطريقة زاء الله خيرا وأحسن الله إليه أنه نبهنا وهي سبق لسان وليس قلم سبق لسان مني عندما تكلمت عن ابن لهيعة وقلت أن ابن الهيعة هذا إن حدث عن العبادلة قبل حديثه عند جلة من أهل العلم ومنهم ما لا قبل حديثه سواء عن العبادلة أو عن غير العبادلة بيره ضعيفا بل بعضهم يقول إذا حدث عن العبادلة فإنه يوقف حديثه وينظر في المسألة الأخرى لأنه يعتبر من المدلسين زيادة على أنه اختلط بآخر حياته ويعتبر من المدلسين وعده ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في طبقة المدلسين من الطبقة الخامسة من الطبقة الخامسة وخصص هذه الطبقة ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في من كان من المدلسين وعرف بأمر آخر زيادة عليه كالاختلاط وانا قلت العبادلة وذكرت منهم سبخ أنني تكلمت فذكرت الضائر عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وجاري في الله وهذا خطأ مني بل العباد ليس هؤلاء وظل خير المنبه الذي نبهني على ذلك فالعباد له وعبد الله بن وهب وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقري هؤلاء هم العبادله. له وأضافه عبد الله بن مسلم القعنبي وليس منهم يعني سبق كذلك قال الظاهر أنه منه ذكر من ليس منهم. فقط هذا من باب التنبيه فواجب التنبيه عليه وهذا من واجبنا طبعا نزلنا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحديث الثاني الحديث الثاني وطبعا وقفنا عند الإيمان ليس كذلك أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ورسوله باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وأن تؤمن بالقدر خيره وشره وقلنا أن الإيمان في اللغة مطلق التصديق وأنه في الاصطلاح آه إذن في الاصطلاح هو قول باللسان واعتقاد بالجلال وعمل بالأركان طبعا مذهب أول السنة في الإيمان قول واعتقاد وعمل قول واعتقاد وعمل هذا هو الإيمان وقد أشرنا في الحصة الماضية لا يوجد شيء يقول لنا القلب فاش فالإيمان في, في القلب يكفي لا هذا إيمان إبليس الإيمان لابد أن يتبعه العمل لابد أن يتبعه العمل لأنه ثمره العمل ثمرة الإيمان العمل ثمرة الإيمان فليتنبه الإنسان لهذا فعليه أن يعمل لا للدعاء لأن الإيمان لابد من إقامة البراهين عليه ولو آمن قلبه لن قادت جوارحه وكلما زاد إيمان العبد كلما, كلما زاد العمل وكلما قوي فيه وكلما نقص إيمانه نقص عمله واضح؟ إذن نسأل إيمان طيب وشرعا هو الذي عرفه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث هذا يسمى شرعا لأنه تعريف النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن إيمان وقلنا أن هذا التعريف إنما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ وَلَاكِنَّكُمْ قَوْمٌ لَا تَعْقِلُونَ ماذا المستعى؟ تكلمنا على هذا الشيء أشكرنا تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام قلنا إنما عرف بماذا؟ هو شرعي ولكن ماذا يسمى؟ ذكرناه قل من متعلقات الإيمان من متعلقات ماذا؟ الإيمان لانه عندنا الان الاركان وسياتينا حديث النبي عليه الصلاه والسلام الايمان بضع و70 شعبه لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان كيف نجمع ما هو يقول النبي عسى صلى الله عليه ثم يقول بضع و هنا سته وهنا بضع و70 كيف الجمع لابد من الوقوف لأنه ستة وهنا يقول نبي صلى الله عليه وسلم ستة وهنا يقول بضع وسبعون شعبة ويتحدث عن الإيمان كيف يمكن الجمع كيف جمع أهل العلم بينهما الجمع بينهما هو أنه عندما نتكلم عن أصول الإيمان معتقدا عندما نتحدث عن أصول الإيمان معتقدا فهو كام ستة هذه النبي صلى الله عليه وسلم وأما إن كنا نتكلم عن الأعمال أنواعا وأجناسا فهو كم؟ بضع وسبعون شعبة فهمنا هذه؟ الأصول معتقد كم؟ ست الأنواع والأجناس كم؟ بضع وسبعون شعبة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا أن في هذا الحديث دليل على ماذا ما لكم لا تنطقون أحسنت أن, مسمى العمل داخل أن العمل داخل في مسمى الإيمان العمل داخل في مسمى الإيمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان بضع وسبعون شعبة وذكر منهم ما هو متعلق بالعمل ما هو إماطة الأذى عن الطريق إماطة الأذى عن الطريق إذن هو شعبة من شعب الإيمان وذكر الحياء والحياء شعبة من الإيمان والحياء عمل من؟ القلب دخلنا الآن كم عمل إماطة الأذى؟ بالجوارح هو عمل القلب مما يدل على أن للقلب عمل من للقلب ودك ما يقول جنس العمل لما تأتي ودكر لنا جنس نقول العمل نقول ماذا تريد بجنس العمل فدلك ماذا تريد بجنس العمل لأنما أحديدت إلا بعد جنس العمل ماذا تريد به لأن القلب له عمل لا إله إلá الله عمل قولك لا إله إلآ الله من عمل وهو عمل ماذا للقلب إذن تنبع لهذا إذا الإيمان قال عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالله أنوى ما دخلت عليه مصدر منسبك بأنوى ما دخلت عليه يكون في تقدير ماذا؟ مبتدأ الإيمان الإيمان بالله أن تؤمن بالله الإيمان بالله طيب ما هو الإيمان بالله؟ الإيمان بالله هو أولا تصديق به سبحانه وتعالى معنى بوجوده اعتقادا لأنه يتضمن أمورا الإيمان بالله يتضمن أمورا أولها <تصفيق> الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى والإيمان بالوجود هذا دلت عليه الفطرة ودل عليه العقل ودل عليه الشرع دلت عليه الفطرة ودل عليه العقل ودل عليه الشرع طبعا بالفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون إذن فطرة وإذن تجد الإنسان من فطرته جبلة أنه متعلق بماذا؟ بمعلوم بد. منه فإما أن يعبد الحق وإما أن يعبده الباطل إذن بفطرته هو لابد أن يعبد لأن فطره الله سبحانه وتعالى على ماذا؟ آه على العباد إذن فطرته قول النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ما قال يسلمانه لأنه من طبعه مستسلم من طبعه منقاط إذن الإسلام بمعنىه العام بمعنى الخاص بمعنى العام الانقياد بفعل الطاع أو بفعل المأمور وجزناب المحضور على وفق ما شرعه الله واضح الآن هذا بوجوده دل عليه الفطرة ثم دلت دل عليه ماذا العقل كيف دل عليه العقل لأن عندنا إما أن يخلق الإنسان نفسه بنفسه أو ان ياتيه صدفة كما يقول الهراطقة تعرفون الهراطقة ما تعرفون اصحاب المناطقه فلسفه التي هي الفلسفه اليونانيه هراطقة يقولون انه صدفه العالم كله صدفه بل هو في منطقهم ما يرد عليه منه ان ارد عليه مين فقال أما أن يخلق نفسه بنفسه ممكن نقول لهم أنتم تقولون أن المعدوم لا يمكن أن يخلق شيئا معدوم يمكن أن يخلق شيئا طيب كيف يخلق نفسه وهو معدوم أليس كذلك لذلك معدوم ما كان أصلا والمعدوم لا يمكن أن يوجد. هل يمكن أن يجد شيئا وهو معدوم المعدوم لا يمكن أن يوجد. إذن كيف يوجد نفسه بنفسه إذا بطلت أولاً دعواه أنه خلق نفسه بنفسه بقيت عندنا المسألة الثانية وهي آه صدفة أخليك معايا الله يرضي عليك أجترا مهم الإيمان هذا صدفة يمكن أن يخلق الإنسان يعني أن يخلق صدفة الجواب لا طيب لماذا لا يخلق صدفة لماذا لم يخلق صدفة لأن ما يمكن أن الشيء المتقن المحكم أن يأتي صدفة يمكن طيب بالله عليك لو قلت لك الآن مثال نضرب لك مثال بالواقع لو قلت لك الآن هناك قصر بزخرفته بتشهيده بتنظيمه ب... ها؟ الجرد ديالون المسائلون وترش في وقتها الى اخره وكتعرفوا القصر كي دايره الله العفو العافيه ها ونجي عندك ونقول لك ذلك القصر اللي قال لي نعم قال اوجد نفسه اش غتقول لي تعقل يعني في نو العقل يعني معناه في خلل يعني بهذا التنظيم هذا وجد راسو يمكن ميمكن. وجد صدفته طح. ممكن لا يمكن فلذلك أصلا لا يمكن لأنه سيأتينا أن في مسألة الإيجاد لابد أن يكون على تصور والتصور لابد أن يكون عن علم إذن الإيجاد لابد أن يكون عن علم لأن الإرادة تستلزم العلم والإيجاد يستلزم الإرادة والإرادة تستلزم ماذا؟ العلم إذن الإيجاد يستلزم ماذا؟ يستلزم العلم أما أن يوجد هكذا صدفة فهذا من الباطل فهذا من الباطل ولذلك محكم أحكمه الله جل وعلا بهذا الترديب البديع الشمس تجري لمستقر لها غروب وشروق ثم ليل ونهار هل اختل التوازن؟ ها؟ لم يختل لا زال هل يمكن أن يأتي هذا بصدفة؟ لا أبدا الإنسان نفسه هذا الصنع البديع الميكانزمات التي في الإنسان على قول الميكانزمات في الإنسان جاءت من فراغ بهذا الصنع البديع لا ورب الكعبة وفي أنفسكم أفلا تبصروا لذلك أبدا لا يمكن إلا من من ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ذلك لما سألوه المرأة عن وجود الإله فقالت سماء ذات أبراج وجبال ذات فجاج قبلها قالت السير يدل على المسير الخطأ تدل على أنه هناك ماذا؟ لم يأتي صدفة إنما هناك من مر السير يدل على المسير والبعرة تدل على البعير البعرة تدل على أن مر من هنا بعير قالت لهم وسماء ذات أبرات وجبال ذات فجات ألا تدل على اللطيف الخبير سبحانه امرأة هذه عندها عقل عندها ماذا عقل وهي أعقل من الهراطقة لا شك في ذلك إذن دلت عليه الفطرة دل عليه العقل والقرآن في الكريم في محكم التنزيل الله, الله سبحانه وتعالى آيات كثيرة يخاطب فيها ماذا العقل دل عليه ثم الشرع ده الخلق ده الأمر خلق السماوات والأرض إذن دل على ماذا؟ على أن وجود الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد هذا العالم إذن الوجود لا له من واجد من هو الواجد؟ هو الله سبحانه وتعالى إذن تضمنا الأمر الأول وهو وجوده سبحانه وتعالى ثانيا الإيمان بربوبيته يتضمن الإيمان بالله الإيمان بربوبيته وقلنا أن الربوبية متعلقة بماذا؟ بالخلق والتدبير والملك هذه متغلقة بماذا؟ بجانب الربوبية وهي أفعال له سبحانه وتعالى الإيمان الثالث هو الإيمان بماذا؟ بألوهيته الإيمان بألوهيته الإيمان بألوهيته هذا بجانب العبادة أي هو المعبود دون من سواه سبحانه وتعالى إذن يتضمن الإيمان بألوهيته أي هو المنفرد بالعبادة سبحانه وتعالى وإنما خلقك لهذه الغاية كل هذا الإيجاد الذي ترى من الكون السماوات والأرض وكل من عليها إنما هو سخر لمن لك فحقق العبودية لمن لله سبحانه وتعالى دون من سواه ولذلك كل من أرسله الله جل وعلا إلا وأمره يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ما لكم من إله غيره إذن ليس معبود هناك إلا الله سبحانه وتعالى كذلك من الإيمان بالله يتضمن الأمر الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته وهذه خاصة به سبحانه وتعالى لله أسماء وله صفات الأسماء الحسنى والصفات العلى وهذه الأسماء كل ما سمى الله سبحانه وتعالى به نفسه في كتابه أو سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم وكل ما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم بد من ماذا؟ من إتبات الأسماء والصفات وحذار من الإلحاد فيها وحذار من الإلحاد في أسماء وذار الذين يلحدون في أسمائه طبعا كيف الإلحاد في الأسماء؟ عند تأويلها عند إنكارها عند جحدها عند التمثيل بها عند التشبيه هذا يسمى ماذا؟ يسمى إلحادا في أسماء الله جل وعلا إذن نحن نؤمن بما جاء من أسماء الملك القدوس السلام المؤمن المهيمين العزيز الجبار المتكبر هذه أسماء متضمنة لصفة إذن فالله سبحانه وتعالى قدير عليم جل وعلا فله القدرة وله العلم وله البصر وله السمع وله العلم وهكذا كل ما أثبته الله سبحانه وتعالى في الكتابة وأثبته النبي صلى الله عليه وسلم نثبته له كما يليق به دون تشبيه ودون تمتيل القاعدة عندنا وهي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير <تصفيق> ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إذن أن تؤمن بالله هذا الإيمان وما يتضمن به الإيمان بالله وأن تؤمن من ملائكته الإيمان بالملائكة من هؤلاء الملائكة الملائكة عالم غيبي نوراني مخلوقون من جملة الخلق إلا أن خلقهم من نور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خلقه خلقت الملائكة من نور وَخُلِقَ الْإِنسَنْ مِمَّا تَعْلَمُوا مِمَّا تَعْلَمُوا مَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةِ إِلَّا بِاللَّهِ وَخُلِقَ الْجِنْ مِمَّا رِجٍ مِنْ نَارِ إذن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خلقهم من نور صلاح هؤلاء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمنون طبعاً نزع منهم ماذا؟ ولذلك لا يفترون عن ذكر الله سبحانه وتعالى والدليل على ذلك ما قال عليه الصلاة والسلام ما هناك في السماء موضع أربعة أصابع يعني أطت السماء وحق لها أم تأط أطت السماء يعني كادت أن آه تنفجر تأط وحق لها أن تهيط فهنا هناك موضع أربعة أصابع إلا هو ملك يسبع والتاني كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فإذلك يسبحون بالليل والنهار لا يفترون يسبحون إنما الفطور عند البشر يصيبه الملل ويصيبه الكالل ويصيبه العجز والكسل هذا بالنسبة للبشر هؤلاء لا وإذا أمرهم الله جل وعلا بأشيء فعله ولذلك إذا عبد الله الإنسان كما يجب ارتقى إلى أعلى مرتبة من الملائكة أما إن خالف كان أحد وأحد من, من من؟ الحيوانات من البهائم نسأل الله العفو والعافية والسلامة إذن هؤلاء هم الملائكة عالم غيبي نوراني خلقهم الله جل وعلا وهم كثير كثير والذي يدل على ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك في موازاة الكعبة البيت المعمور البيت المعمور يدخله في كل يوم سبعون ألف ملك لا يرجعون إلى يوم القيامة لا إله إلا الله ولا يعلم جنود ربك إلا هو سبعون يدخلون يطفون يعني لا يرجعون من كثرتهم والإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بوجودهم لأن أخبر بهم الله سبحانه وتعالى وإذلك جعلهم من أصول الإيمان الإيمان بالملائكة الإيمان بما علمنا من أسمائهم مما ذكر من أسماء هؤلاء <تصفيق> كجبريل وإصرافين وميكائين وملك الموت ما عزرائيل ما كانش عزرائيل هذه من الإسرائيليات ما كانش عزرائيل إنما ملك ماذا قال يتوفاكم ملك الموت الذي وقل بكم ما قالش عزرائيل يتوفاكم ملك الموت وإذلك إسرائيل هذه من الإسرائيليات قال الله جل وعلا ملك الموت وإذلك ملك الموت وهناك مالك خازن النار ذكر باسمه وهو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام عندما أعرج به وهو يمر عن المواقف فرأى أن الملائكة كلها أن الملائكة كلها تبتسم في وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلا مالك هذا خازن النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل من هذا قال هذا مالك خازن النار قال وما باله لا يضحك ولا يبتسم قال منذ أن خلقه الله وهو على تلك الحال لا إله إلا الله خازن النار ها؟ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكُ مَدَا قَالَ؟ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ نسأل الله العفوة العفوة والسلام ما لا يعصي الله ما أمره مالك لا يبتسم وما ابتسم حتى في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وهناك الملكان إلا لم يذكروا باسمه نحن نذكر الذين ذكروا بأسمائه كذلك الملك الذي في القبر ملكاء ما يقال نكر ومنكر لم يرد دليل عليه وإنما يأتيانه ملكاء فيقعدانه ويجلسانه ويسألانه من ربك ما دينك ما تقول في الرسول الذي بُعت فيكم أو ما اسمه الرسول الذي بُعت فيكم ملكاء يأتيان إلى العبد بعد دفنه وذهاب أهله عنه يتبع المي الثلاث عمله وأهله وماله ويرجع الكل ويبقى عمله يرجع معه الكل ماله وأهله ويبقى عمله هو الذي يصاحبه في قبره وهو الذي ينافع أوجد عملا يدافع عنك في قبرك عندما يأتيك الملكان تأتي الصلاة وتدافع عنك أنت الذي ضيعت الصلاة انتبه صلي واحرص على صلاتك فإنها تدافع عنك يوم في القبرك عندما يأتيك الملكان أول من يتكلم تأتيك الصلاة ما علمته إلا قائما بحق الله لأن أتعرف كيف يأتين الملكان ينهران العبد معنى كي نخضوك إما كنقوله إحنا كي شديك وجاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلق الله سبحانه وتعالى صفة والذي لا رب سواه لو كان عندك علم الدنيا لتبخر يعني الصفة اللي يعلمه ما لو عندك حافظ مكرك كما يقول عندها لا ينفعك بشيء إلا أن يتبتك الله وهو الذي جاء فيه قول الباري سبحانه وتعالى يتبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء هنا يتبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة معنى البرزخ لأن سيأتينا العوالم الدور هي طبعاً أربع من مقال ثلاث سنفصل القول عندما نتخلم عن اليوم الآخر إذن يقعدان وينهرانك من الذي يدافع؟ محامو تأتي الصلاة وتأتي الزكاة ويأتي الصيام هؤلاء الذين يدافعون عنك في القبر فما يجد الملكان بُد فيقولان يا عبد الله قم للسؤال ما بقاش النهر له اعلاج لندير محاميين صحاح يوم فين هو مد ها فين هو انظر إلى حال صلاتك وإلى صيامك وإلى عبادتك ينافع عنك في قبرك عملك بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي في صفة رجل صلى الله عليه وسلم عملك يأتي في صفة رجل ينظر إليك يفتح لك نافدة إما إلى الجنة وإما إلى النار والعياد بالله باب كذلك فإذا كيف العمل وإحسانا شأننا في هذه الغفلات دي. ما ينتظرنا ما الله به عليم هذه بقي قموص للآخرة الآخرة لم نتحدث عنها بعد نحن فقط في العالم بين عالم الدنيا وعالم الآخرة الذي هو البرزخ وكما قال عليه الصلاة إما روض من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار والعياد بالله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد إذن الإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بوجودهم يتضمن الإيمان بما علمنا من أسمائهم ممن ذكر بأسمائه ونؤمن بالبقية إجمانا كذلك يتضمن الإيمان بالملائكة الإيمان بما ذكر من صفاتهم فقد جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفة جبريل التي خلقها الله سبحانه وتعالى عليها الهيئة قال له ستمائة جناح قد سد الأفق فاخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ونعلم أنه يتشكلون فقد جاء على صفة رجل كما جاء في حديثنا الذي نحن بصدده يطلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب اذا ذكر انه جاء في صفه رجل. جاء في صفة الكلبي الملائكه الذين جاءوا الى قوم لوط جاءوا في صفه بشر ولذلك اوجس منهم خوفا قالوا لا تخف طبعاً لأنه قدم إليهم الأكل ولم يأكلوا طبعاً هم لا يأكلون ما عندهم شاهو ما؟ لا يأكلون فإذلك أوجد سواء كانوا على صفة البشر فإذاً يتشكلون يتضمن الإيمان بالملائكة الإيمان بأنهم أوكلهم الله جل وعلا بأعمال وقد ذكر الله سبحانه وتعالى من وكل منهم فوكل ميكائيل بالقطر ووكل جبريل عليه السلام بالوحي ووكل ملك الموت بالنار عفوا بالأرواح ووكل مالك بالنار ووكل الملكاء عن اليمين وعن الشمال في تقييد الحسنات والسيئات ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عديد وكل الملك الذي هو في القبر ملكان بالسؤال وكل إسرافيل بالنفخ في الصور كذلك ما هو عن اليمين وعن الشمال ذكرناه إذن فهناك وكلوا بأعمال فنؤمن بما وكلوا به من أعمال كما ذكرت هذا ما يتضمن الايمان بالملائكه ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه الكتاب هو المكتوب الكتاب هو المكتوب والمراد به الكتب التي انزلها الله سبحانه وتعالى على, على رسله هذه هي الايمان بالكتب اي الكتب السماويه التي انزلها الله سبحانه وتعالى ويتضمن الإيمان بالكتب الإيمان بأنها حق من عنده سبحانه وتعالى لأنه ذكرها سبحانه وتعالى بغض النظر عن التحريف ولذلك ذكر القرآن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وذكر الإنجيل على موسى على عيسى وذكر التوراة على موسى وذكر الزبور على داود عليه السلام وذكر الصحف ابراهيم. فهذه كلها ذكرت إذن فأنزلها فنؤمن بها أنها من عند الله سبحانه وتعالى لأنه ذكر أنها أنزلها من عنده سبحانه وتعالى الإيمان بالكتب يتضمن كذلك الإيمان ما علمنا من اسمه بما ذكرها قد بيناه من القرآن والإنجيل والتوراة والزبور وصحف إبراهيم هذه كلها ذكر الله سبحانه وتعالى بأسمائها ونؤمن بقي إجمالا كذلك والإيمان بالكتب يتضمن العمل بما أنزل إلينا بما هو ناسخ يعني ما لم يتطرق إليه النسخ ويتضرق إليه التحريف وهو القرآن الكريم فالله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه ولم يصله ما وصل للكتب السابقة من تحريف وتزوير وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك أن الكتب لذلك يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عندي الله ليشتروا به ثمنا خليلا إذن ذكر أنه كان فيها من تحريف أما القرآن الكريم إننا نزلنا الذكر وإننا لو لحافظون فحفظ في السطور كما حفظ في الصدور حفظ في السطور وحفظ في الصدور ومن القصص الغريبة التي ذكرت أن يهودي أراد أن يحرف في القرآن الكريم وما جاء إلا على آية ومن يبتغي, ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يُقبل منه وأزاح غير وترك ومن يبتغي الإسلام ديناً فلن يُقبل منه وأراد أن تلك النسخة نسخة واحدة هجبت بليت أول ما جاء مسلم منها المسلمين أراد أن يقتني تلك النسخة فتح الكتاب ما فتحها إلا على الآية ما الذي جعله يفتحها على الآية الله إنا نحن نزلنا الذكر وإن له فما قرأ ومن يبتغي الإسلام قال ويحك فمسك به وشكاه طبعا تعرفون ولكن إنما فعل ذلك ليتيقب فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فأسلم بسببه قال مدام أنه أول تعريف وقع عليه نظر أول من اشترى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن هذا الكلام حق من عند الله سبحانه وتعالى وقد تكفل بحفظه إذا الإيمان بالكتب أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه بقي معنا ورسله واليوم الآخر وبالقدر هذه الثلاث إلى الحصة القادمة بإذن الله جل وعلا ونجيب عن بعض الأسئلة هنا السائل يقول قال لا حياء في الدين كلمة خاطئة في التعبير لا يقال لا حياء في الدين بل الحياء في الدين ولكن يقال يعني تعديل للكلمة لا حياء في تعلم الدين أما لا حياء في الدين فهذا غلط ما الحياء شعبة ذكرنا الحديث لا حياء من الايمان اذا نقول تصحيحا لابد ان هذه العباره عند الناس تصحح ما يقوليش لا حياء في الدين وانما يقال لا حياء في تعلم الدين ولذلك قالت عائشه رضي الله عنها للانصاريات رحم الله الانصاريات لم يمنعهن الحياء في التفقه في الدين لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين اذا نقول لا حياء في تعلم الدين هذا يسأل عن العادة السرية التي هي الاستمناء للرجال وهي الرجال تنسا سواء أهي حلال أم حرام الجواب أنها حرام العادة السرية الاستمناء حرام لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون إذن فمن ابتغى وراء ذلك يدخل فيها الزنا يدخل فيها الاستمناء والعادة السرية كل ما يدعو إلى التلدد فإنه يدخل في هذا ولذلك حرام العادة السرية وإن وردت بعد الأحاديث لا يصح طبعا سندا ولكن هذا هو الصحيح ولا أريد التفصيل في المسألة أكثر من اللازم سدا للذريعة واضح؟ هذا يسأل أن أقسام العبادة معطاء مثال وأقسام العدم نحن صدد فيها في ماذا فين كان في التفسير إذن نحن بصددها إن شاء الله وتعالى فلزم حصته التفسير فنحن نتكلم عن نوع العبادة هناك يقول هل هذا القول صائب وكل ما سوى الله عالم نعم طبعا دفعا للإيهاب دفعا للإيهام فالله طبعا فوق عرشه الأرض السماوات العرش والله فوق العرش بائن من خلقه والله فوق العرش بائن من خلقه إذن فكل ما سوى الله عالم هذا يستعجل ونقول القاعد عندنا من تعجل الشيء قبله أوانه عقب بحرمانه إنه لن يحرم لأنه من باب الإحسان هو عن الإحسان يقول هل هو ركن واحد أم ركنين ولذلك نرجع المسألة إلى إلى الكلام عن الإحسان وليكن في علمك أنه ركن واحد ينقصم إلى قسمين ويسأل عن لامية المنسوبة لشيخ الإسلام هل هي من مؤلفاته أم ليست من مؤلفاته لامية هذه اللامية في العقيدة يتكلم فيها شيخ الاسلام ابن تيمية عن العقيدة معتقد أهل السنة والجماعة هذه اللامية اختلف أهل العلم في نسبتها إلى شيخ الاسلام ابن تيمية منهم من نسبها وجعل من مؤلفاته ومنهم من نفها وقال ليست من مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية والظاهر والتحقيق أنها ليست من مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه طبعا نحن نصدنا صدد باللامية رغم أنها قصيرة ولكن انما تكلم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية أولا هذا ليس من أسلوب شيخ الإسلام ابن تيمية لأن في مسائل المنتقدة من ناحية السياق فقط ليس من ناحية المعنى ولكن من ناحية اللفظ لأنه مجمل وعادة شيخ الإسلام بن تيمية حريص على التفصيل أما هي من ناحية الإجمال إجمالاً فهي سديدة وما فيها صحيح ويسأل عن حكم التصوير العلماء والمشايخ أثناء المحاضرات ها شنو دبا شنو عينك فاش ها؟ إياك عني واسمعي يا جارة هذا جائس للمصلحة يقول السائل هنا هل يجوز للمرأة أن تأخذ من مال النفق الذي يتركه لها, يتركه لها زوجها وإنفاقه على والديها أو بصيغة أخرى هل يجب على المرأة أن تنفق على والديها اولا الى خلى الرجل يعني التركه كانت مالا او غيره فطبعا لا يجوز التصرف فيها الا باذن الورثه لان الورثه لهم الحق ولا يجوز انسان يتصرف في مال المورث الا باذن الوارث يعني جمع وعيدك يقول لك عدد المتولى الورثه يا قديه العباره طبعا عدد صحيح لانهم يعرفون كم عددهم وكم يلزم لكن ان كانت هي طبعا حاجره على ابنائها لانه صغار فلا باس ولكن لا تتصرف من تنفق على والدها الا من من مالها من حقها لا من حق من آه المحاجير اللي كنقولو احنا آه؟ ماشي من حقه لانا ستسأل عن ذلك يوم القيامة اذا نجي سنخصه اه يتحمل المسئولية او بصيغة اخرى هو تعمل مال النفق الذي يتركه لها زوجها احنا دمنا اه إلا كان هنا طبعا نقول كلاهما كان مصروف طبعا لا يصح لها أن تنفق إلا بإذنه إلا كان معادي مثلا كي يخلينا الفلوس دي المصروف دي النهار ولا دي الأسبوع ولا دي الشهر واش تعطي الوالديها منه كنقوله لا إلا بإذنه لأنها مؤتمنة ما يمكنش أن نتصرف هذا المال إلا بإذن زوجها وإلا كانت آثمة في فعلها هذا أما إن كان أعطاها الإذن المطلق فلا إشكال بعد ذلك أما أنه يجب على المرأة أن تنفق على والديها لا إجابا لا إنما هي للذكر لا للأنثى يقول السائل هنا متى يجوز لنا أن نقول باللفظ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومتى لا يجوز معنا وذلك لأننا حينما نقرأ الصلاة الإبراهيمة لنجد لفظ سيدنا وفي صلاة دائما ما كنت أقرأها لكن سمعت أنها ليست من السنة فيما سمعت العكس من البعض لذلك أرجو الجواب الجواب هو أن التسييد للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لا يجوز انما التسييد يكون في ماذا؟ خارج الصلاة لأن الصلاة مسألة تعبدية الوارد في الصلاة الإبراهيم ليس فيها تسييد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك ان أخذت هذا خارج الصلاة لا بأسه سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى إبرا... على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا لا إشكال تسييد خارج أصلا لأن موطن العبادة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين لأنه يسأل الدعاء ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء عن هذه الأمة يعني عن كل من هو مبتلى في هذه الدنيا سواء من حاكم أو محكوم هذا يسأل بعض المحاضرات عهل التاريخ الأندلسي والموروط الفقهي الذي خلفه الفقهاء من شتى العلوم الشرعية لأننا لا نعلم الكثير عن الأندلس قال هناك الكثير من المؤرخين الذين ينسبون المجدى الاندلسي لاسيان وغيرهم فان نلتمس من فضيلتكم ان تكون محاضره حول هذا الموضوع زك الله عنا شاء الله لعلنا شاء الله نبين هذا الموضوع لان الامه غافله عن تراثها لا يعلمون أن حضاره الغرب انما هي بنت بنيه من حضاره الاسلامي لابد بد تعرفون هذا كل هماله إلا أنهم قوقعوا المسلمين في, في زاوية وتركوهم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء لأنهم تركوا دينهم تركوا دينهم فأصابهم البلاء وأصابهم الذل الذي هم الآن نحن بصدده كم المسلمين؟ مليار نصف كم الكفار؟ لا يصنون إعداد المسلمين ولكنكم غثاء كغثاء السيء كما قال عليه الصلاة والسلام تتدع عليكم الأمم كما تداعت الأكلة إلى قصعتها حالتك القصرية وكي يجي تدعت الأمم عن الأمة الإسلامية كما تدع الأكلة إلى قصعتها قال أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال لا أنتم كثير ولكنكم غذاء كغذاء السيل علاش ولينزعنا الله الله المهابة من عدوكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت حب الدنيا وكراهية الموت يشوفها نحن حب الدنيا بل في الدنيا وكراهية الموت إذن ذل ابتنين به وإذلك صرنا في آخر الذيل بعد أن كان أسلافنا هم له لهم السبق في جميع المجالات وهذا ليس أنا نتكلم معتباطاً بل بالنصوص بل باعترافهم الآن الآن الآن ما تستغربوش الآن في دول وأنا كنت في الغرب وفي الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ كلاهم بل من الآن الآن لازالت في أكبر الجامعات تدرس كتب لعلماء مسلمين الآن منهم نصف الكتاب مفتاح دار السعادة الجزء الأول الذي تكلم فيه ابن القيم عن مسائل الطب يدرس في جامعة في الغرب مترجم إلى الإنجليزية كتاب الطب لابن سينة يدرس في أوروبا في الصوربون وقص على ذلك دعنا هيك عن الآن من المثال اللي كان قولوا احنا الحلاقة من لوزتين امتى كانوا كدروا مؤخرا كانت استئصال للوزتين لهم الحلاقة كانوا كدستأصلوا من هنا من العملية من برا مشي من الدخل ولما وقعوا على كتاب لطبيب مسلم أندلسي وجدوا فيه آلات وعلمهم كيفية استئصال اللوزتين من الداخل إلى من الخارج وقالوا ورجعوا دا بك استئصالها من الداخل كان بسبب طبيب مسلم في الأندلس الأندلس كانت لازدهار لما كانت التورى الفرنسية بسبب الكنيسة واستغلالها وهيمنتها سكوك الغفران والنهي عن تعلم العلم فإنما هربوا شل منهم دابوا إلى ماذا؟ إلى الأندلس وتعلموا علم المسلمين فبرزوا أصلاً كالمسلمين في الاقتصاد في السياسة في الطب في الهندسة المعمار في كل شيء كان المسلمون لهم السبق بل أسسوا قواعد بل من الأطباء وقرأتوا مؤخراً من الأطباء من يقول أن لعلماء المسلمين اليد الطولة على الغرب في كتابه يعني في تقدمهم الآن بل حتى فيما يسمى بالتشريح والآلات المستعملة في التشريح ولعلنا إن شاء الله تعالى كما طلب أخون إن شاء الله تعالى يوفقنا الله سبحانه وتعالى لنقيم محاضرة عن هذا الموضوع مع الاستعانة إن شاء الله تعالى بالأخصائيين والسؤال الثاني نرجعه إلى الحصة القادمة إن شاء الله وتعالى في هذا القدر كفاية جعل الله ويكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هدهم الله وأولئك هم الألباب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين